إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما اتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحرون وفي الأرض آيات للمؤمنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء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 فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين فقربوه اليهم قال الا تاكلون فاوجس منهم خوفا قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فاقبلت امراه في صره فصكت وجهها فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم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 كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر الا قالوا ساحر او مجنون اتواصوا به بل هم قوم طارون فتول عنهم فما انت بملوم وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين